لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم أخر ودون ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا أبا أهم أو أبناء أهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولا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 سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي يخرج الذين كفروا منه للكتاب من ديارهم لأول الحشق ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حقونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربونه